اللهم اني اسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لي وترحمني اللهم اني اسالك حبك وحب من احبك وحب عمل يقرب الى حبك